الموقع الرسمي لفضيله الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة. لكم هذه الماده قمة الحج فمن حج مقتفيا الـ الـ الآثار متبعا للهدي مستنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا قد يكون من الصعب جدا خاصة فيما يتعلق بالتقوى والسكينة والخشوع والمعاني الجليلة التي فجرها عليه الصلاة والسلام في حجته التي سميت بحجة الوداع ويلزمنا أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذي الحجة وقبض إلى الله تعالى في ربيع وكان هذا تأخر في العام التاسع لأنه كان هو عام الوفود فحج في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم وناد المنادي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فاجتمع جم غفير من المسلمين كل يود أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من فقه الصحابة إذا قيل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فلا يمكن أن يمكث عاقل أو ينتظر عاقل كل خرجوا وأما رفقه ورحمته بأمته تجلت في كل مواقف الحج وأولها أنه لما خرج جعل على المدينة سماك ابن خرشه أبو دجانه الساعدي وقيل سباع ابن عرفطة اختلف أهل السير في أيهما خلف عليه وسلم على المدينة ولأنه كان رجلا منظما لا يمكن أن يخرج ويترك المدينة بدون والي وهكذا نظم أموره وخرج خرج إلى ذي الحليفه وفيها وادي يسمى بالوادي المبارك وادي العقيق جاءني جبريل وأمرني أن أصلي في الوادي المبارك فالراجح أنه خرج بعد أن صلى الظهر في المدينة ووصلها قبل العصر فصلى فيها لأنه لأن جبريل أمره وموضع صلاته اليوم صار فيه المسجد مسجد ال ال ال ال الميقات مسجد ابي علي الذي يحرم فيه الناس او منه الناس الناس وقصر العصر صلى قاصر بالرغم من ان ذي الحليفه قريبه جدا من المدينه لكن السبب فقه ان من استانف السفر وسار فيه وعزم يقصر الصلاه كان قريب من المنازل وقريب من من المعمار وانتظر يوما كاملا ليلحق به من تخلف يعني تحركت ثاني يوم الظهر ولذلك صلى فيها الظهر العصر اقصد والمغرب والعشاء والفجر فقط ينتظر بعض من تخلف وتاخر ليلحق به لتتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس ينتظرهم ثم أهل في هذا اليوم وأحرم بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة ولذلك يسن أن تحرم بعد فريضة بعد أن تصلي يعني فريضة هذا لمن لمن تيسر له ذلك ثم تلبد النبي صلى الله عليه وسلم في شعره لبد شعره شيء مثل الصمغ يسكن ثائرة الشعر المتفرق فيجمعه وتطيب ولبس احرامه واهل كما قال جابر بالتوحيد وجاءه جبريل وامره ان يجعلها عمره في حج هو القران ان يجعل هذا عمره في, في حج وركب النبي عليه الصلاه والسلام القصواء وعن يمينه مد البصر من الناس وعن شماله مد البصر ومن امامه مد البصر احرم لخمس بقين من ذي القعده لمن احرم كان يوم خمس وعشرين ذو القعده ولبس احرامه لحد يوم عشره ذو الحجه تقريبا خمستاشر يوم لابس احرامه شيء عجيب خلاص ووصل مكه في تسعه ايام أي وصلها لاربع خلت من ذي الحجة يعني يوم أربع ذي الحجة وصل مكة وتاني قعد له زي أربع يوم اللي هو يوم التروية تاني أخذ له يومين لحد ما شنو خلع إحرامه وهذا جلد وصبر شديد أي تعرف الناس الاحرام ذا؟ ما بيت والله حار خلص خمستاشر يوم تلبس الإحرام وبعدين متحرك ومسافر فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا مكة وقبل أن يدخل مكة بذي طوى نزل النبي صلى الله عليه وسلم نهارا واغتسل لدخول مكة ولذلك هو من الأغسال المسنونة المستحبة أن تغتسل لدخول مكة وطبعا الغسل لا يؤثر على الإحرام اذا كان بمجرد الماء فقد اغتسل لكنه لم يمس طيبا اغتسل لدخول مكه ودخلها من جهه الحجوم وهي من من اعلى مكه ودخلها ونزل بالابطح والابطح شرق مكه الان تسمى العزيزيه او الشيشه او كده حاجه بالشكل ده دي الابطح التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من رحمته بأمته أنه ما كان يصلي في المسجد في الحرم كان يصلي في موضعه كويس وهذا من رحمته تخفيف على الناس لو مش يصلي في الحرم مشكلة كبيرة هو حرم قال هو المسجد وجاء الرسول صلى فيه والله كان زول يخلي زول ما فيه ومن هذه الصلاة أخذ الفقهاء فقه عظيما أن الصلاة في أي جزء داخل مكة الحرم تعتبر بمئة ألف صلاة وأن المئة ألف صلاة لا تختص بمسجد الكعبة أي مسجد دو مكة تصلفه بمئة ألف صلاة بل إذا صليت دو في الغرفة أنت نازل فيها في الشده أنت نازل فيها ولا في العمار نازل فيها بمئة ألف صلاة إن شاء الله لأنه قالوا ما كان سلم ان يفوت مئة ألف صلاة إذا كانت في مسجد سنو في مسجد الكعبة وهذا في القرآن كثير هدي ينبالغ الكعبة الهدي لا يذبح في, في في الكعبة لكن يذبح في أي بقعه داخل الحرم داخل حدود الحرم وحدود الحرم مناسبة كبيرة جدا حدود الحرم اللي, اللي وضع جبريل عليه السلام وقال ده حرم وحرمت قبل خلق آدم يوم خلق الله السماوات والأرض وآدم خلق بعد السماوات والأرض فلذلك مكة بهذه المراسم وهذه الآثار وهذه المعالم قديمة جدا ثم اتى البيت ليطوف ودخل واستلم الحجر الأسود طبعا لما خرج من المدينة ساق معه الهدي وفعل في الهدي شيئا يسمى الإشعار والتقليد أشعر الهدي وقلده والإشعار هو جرح البطن الأيمن أو الشق الأيمن من الناقة وهي علامة الغرض منها تعظيم الله فأن هذه لله يعني فأشعر الهدي ساق معه الهدي مئة بدنة بس جاهز ل الله قال جاء نضح لي الله ميه ناقه واشعرها وقلدها يربط فيها شيء يقلد شيء واشعرها بانه بالسكين الصفحه بتاعه الناقه ما بكتره حاجه بسيطه كده شرخه فيسيل منها الدم لتعرف وتعلم انها هدي وهي من الشعائر ولا لا يجوز ابتداءا الانتفاع من الهدي إلا لمن لم يجد ركوبا فأذن لمن لا ركوب له أن يركبها بقدر الحاجة لأنها خرجت لله فجاء الكعبة أول شيء فعله أنه استلم الحجر الأسود ووضع وقبله ففاضت عيناه بالدموع كان معظما لشعائر الله جدا عليه الصلاة والسلام وسجد عليه كما قال عمر رضي الله عنه، والذي أثر عن عمر في صحيح مسلم قال للحجر الأسود في حجته لقد رأيت رسول الله بك حفيه بك حفيه نحن كان بيعتني بك شديد والحجر الأسود بالناس ب اسمه الأسود في الصحيح الناس بيحول يقوم يقول لك الأسعد يقول لك ما تقول الأسود الاسعد يا ياخر رسول قاد الأسود وشذا موجود في صحيح البخاري وصح مسلم تاني في يقول لك ما تقول الأسود تقول أسعد. هو قال الأسود يا أخي أن الحجر الأسود يأتي كثبير وثبير أعظم جبل في المكة شفت, شفت جبال مكة كيف أعظم جبل فيها يأتي كثبير له عينان ولسان ينطق يشهد لمن قبله لكن بغير زحام بغير زحام عرفت ثم بدأ الطواف سبع بسبع أشواط لم يستلم من أركان الكعبة الأربع إلا الركن اليماني وكان يمسحه بيمينه كده بس أخذ تيدف الركن اليماني وإنت درقنا بينابت القفاضي نادر ما تلقى ناس واخفين فيه لأنه ما عرفين السنة دي أرقنا لأكيدا حاجة أسفل من خلق بخنقوك عاجب يعني إيه تشد عشان تخبل حاجة الأسود تجيب في الصف وده يدفرده وده زحده وده يبقى كوعه ده ما في ده يدفرده كله ولذلك اجاز لمن لم يستطع ان يقبله أن يشير إليه بيده اليمنى فطاف سبعة أشواط وكان مطبعا وقد رمل في الأشواط الثلاث الأولى يعني كان يسرع الخطة ثم صلى وقد جعل المقام بينه وبين الكعبة صلى في مقام إبراهيم تاليا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ركعتين قرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص وذلك لأجل البراءة من المشركين وبعض أهل العلم قال أنه لم يحج في السنة التاسعة بعد فتح مكة لأن أهل الشرك ما زالوا يطوفون بها حتى نزلت الايات انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد ذلك جاء حجر حتى لا يحد مع المشركين عليه الصلاه والسلام لاعلان المفاصله والبراءه من الشرك ثم ارتقى الصفا وكبر الله ووحده وحمده وأثنى عليه ودعا طويلا وهو مستقبلا للكعبة ثم نزل بطن الوادي فاتم سبعه اشواط وبعدها قال لاصحابه من ساق منكم الهديه فليجعلها عمره ولا يتحلل ومن لم يسق الهديه فليجعلها عمره وليتحلل وجعلوها عمره وبذلك دخلت دخل الحج في العمره يعني هو حول كانوا ليد ما يعرفوا قالوا لما اتينا لا نعرف الا الحج فقال جعلوها عمره فقال اجعلوها شنو عمره فدخلت فدخل الحج في شنو في العمره ثم ذهب النبي عليه الصلاه والسلام ومكث في الأبطح وقد وصل مكه في الرابع من ذي الحجه وقد كان محرما من, من الخامس والعشرين من ذي القعده واضح او ما واضح طيب بعدها جاء يوم الترويه فدفع قبل الزوال يعني وقت طلع فيه من مكة إلى منى كان قبل, قبل الظهر فأدرك الظهر في منى فصلى بها الظهر قصرا عليه الصلاة والسلام وصلى بها العصر قصرا والمغرب لا قصر فيه ثم العشاء قصرا ثم صلى الفجر وخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتفعت الشمس خرج إلى عرفة فوصلها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال بقليل فضربت له في نمرة قبة من شعر لينزل ويستظل فيها وهنا يوم عرفة من الأيام التي أخبره عليه الصلاة والسلام بأنها تكفر سنة ماضية وسنة قابلة وهي من الأيام الفاضلة اختلف الناس هل رسول الله صائم أم ليس بصائم فدعا فدع بقدح لبن أو بإناء ماء فشرب منه أمام الناس ولذلك يجزم بأنه في حجته حجة الوداع الواحدة لم يكن صائما في عرفة ومن هنا أخذ الفقهاء أن يوم عرفة يسن صومه لغير الحاج يسن صومه لغير شنو لغير الحاج وفي نمرة صلى بهم صلاة الظهر والعصر معا ثم خطب فيهم خطبة مشهورة أبان فيها الحلال والشيء العجيب في الخطبة أنه تكلم أكثر ما تكلم عن الحقوق الزوجية والاستيصاء بالنساء خيرا والحديث عن حق المراه على الرجل بان يجلها وان يحترمها وان يحسن عشرتها خطب خطبه بليغه عليه الصلاه والسلام ثم جعل وفيها في تلك اللحظات نزل قوله تعالى من صوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بأن الله أتم النعمة وأكمل الشريعة ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لليهود اليهود قالوا لو كانت هذه الآية عندنا لأنه ما أتم عليهم اليهود لو كانت عندنا لجعلنا يوم نزولها عيدا فقال عمر أنا أعلم أين نزلت لقد نزلت في عرفة في حجة الوداع ويوم عرفة عندنا عيد ولذلك مكث يسال الله ويدعوه حتى انه احيانا كان على راحلته فاطلق خطام الناقه فجعل يمسك الناقه بيده اليسرى ويرفع يده لله عز وجل يدعو وانت لك ان تتخيل هذا المنظر وعرف في ذلك الوقت بغير مجملات وبغير مساحيق ما في عربية واقفة كويس؟ ما في عربات ما في زلط كويس؟ ما في بنى ما في أي حاجة في عرفة بغير مساحيق ولا جماليات لكنها قمة الجمال ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس ولما رأى جلد ضوضاء وجلجب خلفه نظر وقال يا أيها الناس عليكم بالسكينة ليس البر بالإيضاع الإضاءة يعني السرعة ما تسرعوا عليكم بسكينة وإنه كان يجر خطام ناقته وكان رديفه أسامة بن زيد واختنف أهل العلم في من رديفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرف أو في حجه الراجح أنه رديف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وارتدف الفضل ابن عباس من مزدلفة إلى مينة ومن مينة الى مكه ردف اسامه بن زيد والله اسامه ده. كان وصلا بيحبه شديد بالرغم من انه من الموالي وتخيل انه كان شديد السواد اسود لان امه ام ايمن الحبشيه بركه ام ايمن الحبشيه هي ام اسامه ولكن ولدها ايمن اكبر من اسامه فكانت تكنى به غير ان اسامه اشهر الناس يعرفوا ايمن بيعرفوا اسامه بن زيد وكان زيد شديد البياض ووصله يحب زيدا ويحب ابنه ولذلك كان عمر بن الخطاب يعطي اسامه كثيرا فيقول له عبد الله بن عمر اسامه في سني وانا اكبر منه تعطيه اكثر مني يقول لأن رسول الله كان يحبه أكثر مما يحبك ويحب أباه أكثر مما يحب أبيك فاسامه يا سلام رضي الله عنه يا أخي أسامة ده عجيب بعدين ده تواضع شديد يعني ذات الرسول الله من ردف الناس ما ردفلو الناس زي ما بيقولوا تقال زي ما يسمون الناس هنا يقول لك يقولوا ده تقيل تقيل يعني شنو وزنه كم يعني لا لا يعني قروشه كثير يقول لك عنده كم عمارة كده وهناي ده تقيل ده وان الرجل السمين ياتي يوم القيامه ما يزن عند الله جناح بعوضه الوزن ده هنا التجيل ده هنا لكن في اللخطه ما بسوي حاجه لانه اذا دخل قبره بكفنه فقط لم يحمل شهاده من شهادات الدنيا ولا وساما من اوسمتها وانه لو حمل لما اغنى عنه ذلك شيئا لو زرت خدت الاوسمه الشاله والكاسات اللي كويس والشهادات التقديريه ودخلوا معاه في الغبر بتنفع بس كده من يوم ما قاعد يدخلوا معاه بس بيخلوها معلقه في الديوان في الصالون بيخلوها في الصالون فارتدف معه اسامه ابن زيد واسامه لان اباه زيد كان من من العرب وكان شديد البياض لما أنجب اسامه اسودا طعن بعض المنافقين قالوا ده ما ولدوا وكان كان يحز في نفسه لانه يحب هذا البيت واله وكان اسامه يقف بالقرب من ابيه وجاء عربي فنظر الى الارجل فقط قال هذه الارجل بعضها من بعض وهذا يسمى بالقافه والقافه عند العرب الالحاق طوالي وفعلا يكون زور قريب جدا منك بقدر, بقدر يعرف يعني ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ارتدى أسامة وكان صغير وكان خلفه وجابر راوي الحديث كان ممسكا بخطام الناقة ماركب لكن ما له ولذلك وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وفي بعض الروايات يتكلم أسامة ويتكلم الفضل وتقدم روايتهم عند المحدثين على بقية غيرهم لأنهم كانوا أقرب في حجة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لهم وهذا لشرف لهم فقد شرفوا بذلك شرفا عظيما وشرفنا نحن معهم إن كونهم كان كانوا مع صلى الله عليه وسلم شرف لهم ذاته أنا عنهم في المساجد في كل الدنيا ومكتوبين في كتب السنن لولا انهم حجوا بالقرب منه عليه الصلاه والسلام لما نالوا هذه المنزله ولما ادركوا هذا الفضل فرضي الله تعالى عنهم اجمعين فخرج من عرفه بعد ان غابت الشمس ووصل الى مزدلفه هنا شيء عجيب حديث اسامه قال اسامه انسلم لما خرج من من من, من عرفه نزل لقضاء حاجته فبل بول بس وتوضأ وضوءا سريعا أورد ذلك البخاري في صحيحه أنه توضأ واحدة واحدة خشم مرة ونخرت مرة وش مرة وكذا واحدة واحدة وركب عليه الصلاة والسلام وأتى مزدلفا فلما نزل بها دعا بإناء فتوضأ وضوءا سابقا سابق يعني كامل توضا وضوء كامل ثلاثة ثلاثه هذا كان وضوء من أجل أن يتحرك حتى لا يتحرك بغير وضوء وأما هذا وضوء صلاة فصلى المغرب والعشاء في مزدلفة ولم يصل المغرب والعشاء في الموضع الذي فيه الناس الآن الوفو المسجد إنما بقبله بقليل ثم أوتر ورقد ولم يحدث شيء حتى الصباح عليه الصلاة والسلام. وفي مزدلفة استأذنته سودة بنت زمعة زوجه أن تتحرك قبل أن يأتي حطمة الناس الحطمة الناس الكتار والازدحام ولأنها كانت بطيئة فأذن لها وقالت عائشة فبقينا فبقيت من مع من بقي ويا ليتني استأذنتك ما استأذن السودة لأنه قدت الزحم بعدين برشريد ولكنها باتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفه فصلى الفجر في اول وقته وبعد الفجر امر بلال ان يصنّت لهم نس سكيت له الناس فخطب فيهم واخبرهم بان جبريل جاءه الان واقراه من ربه السلام واخبره ان الله ت جاء ان الله غفر لاهل عرفات والمشعر الحرام وتجاوز وضمن عنهم التبعات فقال عمر هذا لنا خاصة قال هذا للناس عام إلى يوم القيامة فقال كثر خير الله وطاب ثم أتى المشعل الحرام هو جبل قصير ووقف فيه إحياء لسنة إبراهيم الذي وقف فيه ثم رفع يديه واستقبل القبلة مستقبلا للقبلة وهو في مزدلفة ودعا دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم وقد كان محرما عليه الصلاة والسلام دعاء دعا طويل ثم آآ آآ مر عليه غيلم غيلم يعني غلمان من بني عبد المطلب يريدون أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس بالنسبة لمن باتت بمزدلفة فأمرهم أن يرموا إلا بعد طلوع الشمس أما النساء اللائي دفعنا بعد أو من الليل أو قبل المبيت يعني قبل الفجر دفعنا إلى منى يجوز لهن أن يرموا قبل طلوع الشمس ومن كان معهم من الرجال وأسماء بنت أبي بكر كما في صحيح مسلم بعد أن غابت الشمس دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت ورجعت وصلت الفجر في مكانها في, في ميناء بعد أن رمت الجمرة قبل طلوع الشمس فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص للضعان أو للضعينة خاصة بالنسبة للنساء وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس وهذه السنة قريش في جاهليتها كانت لما تحج لا تتحرك من مزدلفه الا بعد ان تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبيرا أشرق ثبيرا يعني الشمس تطلع بفوق جبل ثبير حتى هم بعد ذاك اتحركوا فخالفهم اسفر الفجر جدا الواطه كشفت لكن الشمس شنو ما طلعت فخدفع من مزدلفه حتى اذا اتى وكان رديفه من من عرفة إلى, إلى مزدلف أسامة ورديفه من مزدلف إلى من من الفضل وفي الطريق بعد أن دفع لقيته الخثعمية وسألت عن أبيها إن أبي لا يثبت على راحلة فحج عنه فجعل فطفق الفضل وكان شابا حدثا ينظر إليها وهي تنظر إليه فألوى النبي عنقه وقال رأيت جارية حدث وفتا حدث فخفت ان يوقع الشيطان بينهما زحلوا راسه ولما اتى على وادي محسر ووادي محسر في بدايه مزدلفه ونهايه منه في النصب بين شنو بين مينو بيشرو بمزدلفه ها اجري مخمسدان الوادي ده لما اتى فيه انزل الفضله واسرع الناقه حتى خرج من الوادي مسرعا حتى قال أهل العلم أنه يسن الإيضاع اللي هو السرعة فيه لأنه الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل أصحاب الفيل ما جاءين قصدين مكة جوب الدريب دا لما وصلوا المحل دي جاءوا نطير أيها الراجمات تقيلة كويس <تصفيق> انتهت لك منه مرة واحدة في هذا المكان قبل أن يدنوا من آآ آآ فلذلك هي نص بين من وبجنوب وبين مزدلفة فأسرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخطة ثم أتى راكبا وقد ردف الفضلة حتى رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات وقد أتاه عبد الله بن عباس وهو متحرك من مزدلفة بهذه الحصيات بعض الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها بعض الناس يغسلها في ناس شنو تلقاشف شنو يغسلها وناس يشيلوا الحصحات بتاع الأيام كلها النبي الله ما أخذ إلا سبع حصيات وهو في طريقه إلى شنو إلى الجمرة أخذ سبع حصيات فقط فرمى بها وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين فرمى راكبا رمى الجمرة شنو؟ راكبا عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصات الله أكبر ويرمي والله أكبر ويرمي التكبير مع كل شنو؟ مع كل حصات تكبر عليه الصلاة والسلام مع كل حصات وهي الجمرة التي تلي مكة إذا قلنا مكة كده وفعلا مكة كده الآن كويس؟ الجمرة في العقبة الكبرى هنا والوسط هنا والصغرى إلى جهة آخر منها يعني جهة مزدرفة وجاء من مزدلفة فطل الصوره والوسطى ورما في شنو في الكبرى ثم رجع الى ميناء بعد ما رجع رمى الراجح انه بعد الرمي نحر وبعضهم قال انه حلق كويس نحر البدنه وقد جعلها صواف والصواف هو أن تكون الناقة باركة نصبروك بأرجلها الأمامية وقائمة بالخلفية فنحر ثلاثا وستين بدن أو نحره نحرهن بيده الشريف عليه الصلاة والسلام ثم أوكل عليا ل يذبح الباقي له باقي المية زي سبعة وثلاثين نحرها علي ولأنها كانت لله أمر أن لا يعطى الجازر منها شيء البيو يسلخ وأمر أن يعطى كل شيء منها للمساكين قال حتى جلودها حتى الجلد قال الجلد مساكين وقد وضعت له فشرب من مرقها وأكل وكان يأكل من هذا اللحم إلى أن وصل إلى المدينة عائدا والراجح أنه فيها أضحية بالرغم أن الأضحية ليست بواجب على شنو على الحاج لكنها قد تستحب وقد تستحب في موضعه ووضعه هو شنو موضعه هو حاج ولو أنه ضح أهله هنا أجزأهم ثم جلس بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لحلق شعره فحلق له عبد الله بن معمر وحتى أنه من كريم أخلاقه ومن عظيم خصاله أنه مازحه قال الرأس رسول الله بين يديك والموس في يديك يعني لا تسوي بسوي فقال يا رسول الله مثلي تحدثه نفسي بهذا نفسه بهذا يعني أنا معقول قال لي ولا أفكر ذاته قال لي الرسول ذاته بين الدينك قدامه والمسفيدك بعد الدائر سوي قال لي وأمره أن يحلق له من شقه الأيمن فحلق له شقه الأيمن في حديث أنس في الصحيح واعطى الشعر لابي طلحة ثم حلق له شقه الأيسر فأمره أن يقسمه على الناس وكأنه ثروة وفعلا هو ثروة وما من أحد من أصحابه إلا وفي يده شعر منه عليه الصلاة والسلام لأنه شعر مبارك وتفاله عليه الصلاة والسلام مبارك بل في البخاري أن أصحابه في الحديبية كانوا يأخذون مخاطه وكانوا يمسحونه على أجسادهم وكانت أم سليم تسلت من عرقه عليه الصلاة والسلام وتضعه في الطيب لأجل انه يعتق الطيبة ويطيبه عرقه عليه الصلاه والسلام وهذا كله وارد في كتب السنه الصحيحه كالبخاري ومسلم وغيرهما فحرق للنبي عليه الصلاه والسلام وتقسم اصحابه شعره ما في كلام يعني ذاته الصحابه ذاته يعني ناس مؤدبين ويعرفوا قدر النبي عليه الصلاه والسلام شالوا شعره وأبو, وأبو, وابو طلحه شال الشق الايمن له ولأهله يدعو به ويشير ويتمسح به ويبره به وأما بقت الصحابة فأعطاه مشرق الأيسر من شعره عليه الصلاة والسلام فما من أحد من أصحابه إلا وفي يده وفي كفه شعره ثم رجع النبي إلى مسكنه في منى فاغتسل وتطيب ونزع ملابث ثياب الإحرام ولبس ملابسه عليه الصلاة والسلام، وقد تهيأ للذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة. بعدما رمى الجمره ونحر وحلق كويس وتحلل التحلل الاصغر وكانت عائشة معه تطيبه وامروه أن يتخذ له موضعا في منى قال إني أخاف أن تضيق بال بالمسلمين قال لا اعمل لك بنا وكذا خاف يعمل بنا كثير تقوم تضييق بشنو تقوم تضييق بالناس وهذا من احساسه بالامه ولذلك انا اقول من كتب الله له ووفقه لان يحج عليه ان يكون شعاره في الحج الاحساس بالاخرين وان تكون هذه القيمه الاساسيه لانه كثير ممن يموت في الحج يموت نتيجة عدم هذا الإحساس يعني الواحد يجعب تحتك نجعب في صون وبينشوفون يعني خاصة إخواننا المسلمين من شرق آسيا أحجامهم صغيرة وقواهم ضعيفة شفت كيف فعلى الناس أن يحسوا ببعضهم يا أخير الله أبا يعمل بنا في ميناء إنما كان يضرب شيئا عاديا ويرقد تحته طبعا رسول الله لمن حج الفرش الذي تحت راحلته وسرجه كله باربعه دراهم وهذا يدل على زهده عليه الصلاه والسلام ولذلك هذه قيمه اساسيه فدفع راكبا وقد ارتدف اسامه بن زيد الى مكه واختلف اهل السير اختلافا شديدا حتى توقف ابن حزم ولم يستطع ان يجيب لأن الأدلة المتعارضة في الصحيحين حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر في مكة رمى وتحرك إلى مكة وصلى فيها الظهر ثم طاف طواف الإفاضة وحديث غيره في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اتحرك إلى مكة بعد الزوال فعلا غير أنه طاف ورجع وصلى في منى أو أنه صلى في منى اولا ثم ذهب إلى مكة تعارف الروايات واختلف ابن حزم وتوقف ابن حزم ولكن الذي يظهر أن رواية جابر فيها من الدراية والمتابعة للحجه من المدينة حتى العودة فوصف أن المسلم الحج أنه صلى الظهر وين في مكة وأنه طاف وهذه المرة بعد الطواف اتى إلى العباس وأهله من بني هاشم ينزعون للناس دل وزمزم يسقونهم فقال إنزعوا إنكم على عمل صالح لسقي الناس وقال لولا أن تنازعكم الناس لنزعت بيدي وفي روايه وفي رواية لا نزلت أنزع ولا جعلت الحبل على هذا وأشار إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام. قال يخوت الحبل في في كتفه وينزع هو دل والماء ثم أراد أن يشرب وهنا موقف عجيب من مواقف الإحساس بالآخرين. قال له العباس يا رسول الله لا تعجل ولا تشرب إن هذا الإناء مما أدخل الناس فيه أيديهم. فارسل الفضل أو عبد الله بن عباس الى امه ام الفضل في مكه عندهم بيت لياتوا باناء لم يمسه احد فقال اسقني من التي ادخل الناس فيها ايديهم شريبة ابى ان يشرب باناء لا يتعفف في ناس يقول لك ريال تماشى يا اخي ذات عمل لك فلسفة وكان وكانجارين طب كمان يقول لك الجراثيم وما في جراء وما في اه والتلوث والهناي يا اخي ذات ادب ادب جم ما داري وحسسا الاخرين بانهم اقل منه قال اسقني من التي ادخل الناس فيها ايدهم ايوه ثم اخذ وشرب عليه الصلاه والسلام من هذا الدلو فداه امي وابي ونفسي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى منى والراجح انه خطب خطبته الشهيره التي سميت بخطبه حجة الوداع بعد طواف الافاضه هذا ترتيب الصيغ بتاع احاديث ولكن بعضهم يقدمها رجع وخطب خطبته الشهيره التي قال فيها اي يوم من هذا قالوا سكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس بيوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال اي عام من هذا كويس قالوا سكتنا فقال أليس بذي الحجة الشهر الحرام أي شهر هذا ثم قال أي بلد هذه قال أوليست مكة ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم أمر أن يبلغ الشاهد منهم الغائب وتحدث عن, عن الربا فحرمه وقيل أن هذا كان في عرفة والراجح أنه في هذه الحجة وقال كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضعه ربا رب عم العباس لأنه كان يعمل في التجارة في الربا قبل أن, أن, أن يحرم عليه أو أن يعرف التحريم وحرم الدماء وتحدث عن عامر بن ربيعة أنه كان عن عامر بن عبد المطلب أو كذا أحد ابن عمتي كان مسترضعا في بني ربيعه فقتلته ربيعة فقال بأنه قد تنازل عن حمية الجاهلية ووضع وأرسى دعائم الإسلام والله يا أخوان فعلا الدين دين حق والرسول عليه الصلاة والسلام من عند ربه مرسل عليه الصلاة والسلام يا خزاته ما بجامد وشوف في الوضع ذات. ارسى دعائم الاسلام ووضع اسس الشريعه وثوابتها الى يوم القيامه امور بينه وواضحه ثم بات ليله الحادي عشر بعضهم يقول انه رجع الى مكه ولكن الصواب لأنه بعض الناس جمع بين الروايات قال صلى مره في منه ومشى مكه وثاني مره قال لا والمرة الثانية قالوا ما صلى في ميناء خلى الظرف في وما صلى بين في مكة والصواب أنه لم يكن يفارق عليه الصلاة والسلام ميناء فبات فيها ليلة الحادي عشر وصلى المغربة في, في وقته والعشاء في وقته قصرا وأوتر وكان على الذكر حتى أصبح في يوم الحادي عشر وفي يوم الحادي عشر بإجماع الروايات جميعها لم يتحرك إلى رمي الجمرة إلا بعد أن زالت الشمس فذهب ورمى الثلاث جمرات الصورة التي تركها البارحة والوسطى والكبرى كل جمرة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات وقد مر علينا هديه عليه الصلاة والسلام البارحة أنه كان يدعو بعد الجمره الصغرى والوسطى وينصرف بعد شنو بعد الكبرى ولا يدعو عليه الصلاه والسلام ثم رجع الى وكامه يعني اين نزل السؤال المهم اين نزل النبي عليه الصلاه والسلام في منى نزل في الخيف نزل في مسجد شنو يعني كان منزله في الخيف عليه الصلاه والسلام ولذلك بعد أن رمى الجمرات الثلاث رجع الى الخيف عليه الصلاة والسلام وبات فيها صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته قاصرا وأصبح في يوم <تصفيق> الثاني عشر فانتظر حتى زالت الشمس كان مقصود يا أخوان ما شد ما سكن حتى زالت الشمس ثم ذهب ورمى كما فعل في اليوم الذي قبله ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام إنما تأخر حتى بات ليله الثالث عشر وفي يوم الثالث عشر بعد الزوال رمى الجمرات الثلاث ثم عليه الصلاه والسلام رجع, رجع الى الابطح حيث منزله صلى الله عليه وسلم وايضا كان يصلي هناك الى ان حرك اصحابه بالعوده الى المدينه وقال له حاضر صفية قال أحابستنا هي فقالوا قد طا طا أفاضط فقال فلتنفر إذن وليكن آخر عهده بالبيت أن به فذهب إلى البيت بثيابه وطاف طواف الوداع وخرج من الجهة الأخرى من كدي دخل من الحجون في مكة وخرج من كدي قافلا وراجعا إلى مدينته المنورة الطيبة المباركة هذا باختصار هو سياغ حجتي رسولنا صلى الله عليه وسلم أحببنا ان نقف عند بعض المعاني التربوية عندها عند هذه الحجة بعد حديثنا عن حجته عليه الصلاة والسلام التي حجها لا شك أن بعد الحج أو قبل الحج يقصد كثير من المسلمين المدينة المنورة النبوية فيقيمون فيها كل على حسب استطاعته ولالمدينة آداب ولكن أبدأ الحديث عن المدينة بنقاش فقهي بين الفقهاء أيهما أفضل مكة أم المدينة يفضل بعض العلماء مكة ذلك لتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لها إنك من أحب بقاع الله الى الله ومن أحب بقاع الله إلى نفسي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت وفضلوها بأن الصلاة في مكة من حيث العدد أفضل من الصلاة في المدينة فالصلاة في مكة بمئة ألف صلاة والصلاة في المدينة بألف صلاة ولا شك أن مية ألف أفضل من شنو من ألف وفضل بعضهم المدينة قالوا مكة حرمها إبراهيم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام والصواب أن التحريم من عند الله لكن تحريم مكة كان على لسان إبراهيم وتحريم المدينة كان على لسان من على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وفي مكة كل المناسك وليس في المدينة مناسك بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد المناسك وأي حد خرج من شنو؟ من المدينة وقصد شنو؟ مكة وكل الشعائر في مكة لكن جمع العلماء قالوا العبادة في مكة أفضل من العبادة في المدينة لكن سكن المدينة والإقامة فيها أفضل من سكن مكة والإقامة فيها ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضمن لمن يموت بالمدينة ان يكون له شفيعا يوم القيامة أي زل يموت في المدينة الرسول ليس له قطع شك ولأن عمر بن الخطاب قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك فقيد الشهادة يمكن الشهادة تكون وين في أي محل لكنه أراد شهادة في شنو في المدينة وبعض الناس تصور أن هذا لا يمكن أن يكون لأن القتال لا يقع داخل المدينة فكتب الله لعمر شهادة وميجة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سمى المدينة طابة فالمدينة من أسمائها طابة وده اسم سماها رب العالمين ما قال أنا سميتها قال إن الله سمى المدينة طابة وطاب من الطيب فهي طيبة الطيبة ويلزم المسلم أن يحب المدينة لسببين اولا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها فقد أورد البخاري في الصحيح عن طبعا في البخاري باب فضائل المدينة سبعة حديث تقريبا وفي مسلم تقريبا الاثناشر حديث في فضائل المدينة أن أبنى السلام كان إذا خارج المدينة وأتى المدينة ورأى جدرانها أو أرضها كان يحتز حتى كان أنه يحرك الناقة بسرعة لأجل أنه يتلهف ويشتاق إليها فالمدينة يحبها المسلمون بل في الصحيحين إن الإيمان ليأرز يأرز يعني يحتمي إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها يأرز يعني شوف الحية بتأرز إلى جحرها كيف لو سكتت تعمل شنو لو سكيتها تعمل شنو سرعة ونشجنو يخش دوبها سرعة وان الإيمان يكون كذلك وإن وفي صحيح مسلم ان المدينه على انقابها الملائكه فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون والطاعون مرض والمرض ده الاطباء بيقولوا البكتيريا لكن الطاعون ده بيكون يكون في اي محل المدينه الخشه الطاعون نهائي للتحدي المناسب للعلم الحديث الان ولا طب بالرغم لان الأطباء الاطباء يقولون ان الطاعون تسببه البكتيريا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم سيدهم جميعا وسيدنا يقول ان الطاعون وخز اخوانكم من الجن وهذا فيه دليل على ان الجن ينقلون الامراض وهذا مما لا يرى تحت المجاهر وداخل المعامل الدكاتره يقول لك الطاعون ده بيجيوا بكتيريا، هم بيشوفوا بكتيريا البكتيريا ده تجابه شنو هو بوخز الجن فالطاعون لا يدخل المدينة ولا الدجان ثم المدينة ورد في فضلها حتى أحجارها أحد جبل يحبنا ونحبه وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو قافل وراجع من غزوة من الغزوات لما لاح لهم احد من بعيد كانما اهتز النبي فرحا وشوقا للمدينة كان بحب شديد بل في الصحيحين دعا قال اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في ثمرنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا فدعا للمدينة بالبركة وما من أحد يريد المدينة وأهلها بسوء والحديث في البخاري إلا انماع كما ينماع الملح ينماع يعني يذوب كما يذوب الملح أي ذو في المدينة دي لو أنا أعمل في زي الملح يذوب مرة واحدة والحمد لله ما في ذو تجرب لحد حسن لا تقول لي عندهم طيارات ولا تقول لي عندهم الاباتشي ربنا عنده طير أبابيل صح أو ما صح إلا انماع كما ينماع المرث ولذلك يعني كان بسلم ذو عاطفة قوية جدا تجاه المدينة وكان يقول إن المدينة حرم يا اخوانا في معلوم لا بد أن تصحح أنه لا يوجد في الدنيا إلا حرمان فقط بيت المقدس ليس حرم يطلق الناس عليه ثالث سنو الحرم ما ثالث الحرم هو ثالث المسجدين من حيث الفضل والمسجد هو مسجد أما لي ليس له أحكام الحرم يعني بيت المقدس يجوز السيط فيها ويجوز الشوق تعدده وتقطع الشجر لكن هذه الأحكام ممنوعة في حرمين اثنين فقط في مكة وفي شنو؟ وفي المدينة وفي المدينة بين لابتيها بين جبلين قصار وقال بين عير وثور برضو دي الجبلين دي كلها شنو؟ دي كلها حرم قال لا يقطع لا, ي... لا ينفر صيدها ولا يقطع عضاهها العضاء حتى الشوك لو لقيتك شوكة في البديرة ما تكسرها شوكة شفتها ما تكسرها لو طعرتك طلعها لمية بس ما تكسر الشوكة دمعنا الحرم فالمدينة حرم كما أن مكه شنو كما أن مكة شنو حرم ولكن بيت المقدس ليس بشنو ها ليس بحرم واختلف أهل العلم في حرم من ثالث هو وادي وجاء وادي وجاء وادي في الطائف صلى الله عليه وسلم مدح الوادي الذي في الطائف فقال الشافعي بأنه حرم ورجح ذلك الشوكاني لكن الشاف المالكيات والحنابلة والأحناف على أنه لا حرم إلا إلا مكّشنه والمدينة أما بيت المقدس ما له ثالث المساجد ومسجد مقدس والصلاة فيه شنو مضاعفة بل من صلى فيه ورجع رجع كيوم ولدته امه ده بيت المقدس عنده فضل لكن لا ليس له احكام الحرم يجوز ان يصاد فيه يجوز فيه جميع انواع شنو آآ آآ ما, ما يفعل فيه الحرم فالمدينه ايضا هي حرم زايد هذه الفضائل الكثيره ان المدينه شوفوا رسول الله صلى الله عليه و احب المدينه و اخبر انه حديث لنا من استطاع ان يموت يموت في المدينه فليمت فيها كاعند طريقه تموت في المدينه تموت في المدينه يعني يعني طريقه شنو يعني تقيم. تجاور يعني ده معناه شنو من استطاع مش ازول شيء كثير رغبت هناك لا <تصفيق> من استطاع ان يموت في المدينة معناها انت تمشي الدوام بس لحد ما الله يقبض روحك وانت وين وانت في المدينه بل أراد بعض الناس أن يخرج من المدينة جزاك الله خير شكرا لك أراد بعض الناس أن يخرج من المدينة فقال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يا خلال مدينة دي هي مأرز الإيمان وقبة الإسلام ومدرج الدين ومهبط الوحي ونزل جبريل في جنباتها يردد الوحي والقران وسار فيها اشرف البشر وصلى فيها خير الرسل وقاتل فيها خيار الصحابه ودافعوا عنها وكانوا فيها المدينه قبه الاسلام والايمان زي كده قال المدينه خير لها خير لهم لو كانوا شنو يعلمون وانها لا يتركها احدا رغبه عنها الا ابدلها الله خيرا منهم أي زول يقول لك أنا من المدينة وملكتها ربنا بجيب واحد أحسن منه يدخل في المدينة ما بترفض أصلا كما قال عليه الصلاه والسلام وتمام الحديث الشيخ يقول ما جاء طيب الشيخ قال انتظروا يا أخوانا فقال اتكلموا لحد ما هو يجي ما أخر كثير إن شاء الله عشان ما تقول أنا طولت من, من نفسي يعني. عشان ما يقول من واحد يقول لا يا شيخ نص كويس الإمام الراتب شرعا ينتظر من السنة أن ينتظر الإمام الراتب و ايعطى وقت فقال سلف في تمام الحديث وما صبر احد على لاؤائها المدينه بالناسبة شوف الحمى في المدينه صعبه انت اذا جاتك حمى في المدينه بشوف الكلام صعب صعب الحمى في المدينه وما صبر احد على لاؤائها فقرا او مرضا وصبر عليها الا كنت له شاهدا وشفيعا يوم القيامه بالرسول عليه الصلاه والسلام ولذلك المدينه فيها من الفضائل العظيمه والمسلم يزور المدينه لكن هي ليست من مناسك الحج اصلا لكن لا يرغب احد عن المدينه كما في الحديث الا ابدلها الله خير شنو من زول يقول ابشر المدينه يقول لك يا أخي خليك بالله كده حس يا اخي التوكيد الله رفع قرعت وغطاء البحر ده ما تجي راجعك أما مشت المدينة يعني عايز تمشي بتين وكيت ربنا وفقك ومقلت قلعت البحر ومشت بهناك ما ترغب عن المدينة يعني ما تذهب فيها بل أورد من كثير قصة عجيبة قال في زمن من الأزمان انتشر قطاع الطرق ولم يأمن الطريق فجاء حجاج العراق وكان طريقهم أسد الطريق العراق ده من الزمن ده. مشاكل شغاله ومدبره شغل العراق صعب خلص من الزمن هيك الناس كلهم بيحد كويس لك الا العراقيين في مشاكل وفي شنو في شنو كويس فالعراقيين دين اتوا الى مكه وقضوا المناسك واتفقت القافله الا يزوروا المدينه لأنه زور كان مشا حجه وما زار المدينه حجه ما ناقص خلص ادى المناسك لانه المناسك بتنتهي بطواف بطواف شنو الوداع حج تم فقام قرر وقام خلاص ودعوا عذور وكذا فقصدوا الطريق بيجوا ماشيين من مكة للعراق لما نجوا في الطريق بيجوا مفترق الطريق الطريق ودون المدينة يمين وطريق الشمال بنزلهم على وين على العراق لما نجوا في مفترق الطريق كان على القافلة شابان طيبان حافظان فقرأوا بعض آيات من صورة التوبة ما كان لأهل المدينة ومن من حولهم من الأعراب أن يرغبوا مش كده؟ وما كان من من أهل, من أهل المدينة ومن من حولهم من الأعراب أن شنو؟ أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم أيوة إلا كتب لهم عمل صالح قال فبقت القافلة ولوت الإبل أعناقها إلى طريق المدينة فزاروا وسلموا ورجعوا إلى أهليهم قافلين فالمدينة لا بد أن تكون للمسلم الحق أن تكون له تجاه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام عاطفه حية انظر إلى هذه العاطفة العظيمة والمدينة الصلاة في مسجدها بألف صلاة والحديث في الصحاح والصلاة المعنية هنا الفرد والنافلة حتى النافلة بألف صلاة ثم في المدينة في المسجد الروضة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والحديث في الصحيحين والإنسان عليه أن يكثر من النوافل في الروضة لكن إذا أراد أن يصلي يصلي في الصف الأول يخلي الروض يصلي في الصف الأول الفرد أما النافله فيصلي ويكثر من الروضة روضه من رياض الجنه بما فيها من زياده العمل الصالح اخيرا نقول في المدينه خمس زيارات شرعيه مسجدان وثلاث قبور او مقابر اي زياره غير كده بدعيه اذا تتل المدينة اول شيء تزور المسجد النبوي وتصلي فيه وتزور قباء كما في ابن ماجه ان من اتى قباء وصلى فيه صلاة كانت له كعمرة وكان النبي يأتي قباء السبت والثلاثاء إما راكب وإما ماشيا على قدميه وكان يصلي فيهما ثم مع قباء يذور ثلاثة مقابر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يزور البقيع ويسلم على أهلي هذه الزيارة الصرعية ويزور شهداء احد وايضا هذه زياره شرعيه ويزور قبر النبي عليه الصلاه والسلام وقبر صاحبيه وهذه زياره شنو شرعيه فصارت الزيارات الشرعيه في المدينه كم خمسه مسجدان وثلاثه وثلاثه قبور مسجده وقباء مسجدان وثلاثه قبور قبره وقبر صاحبيه والبقيع وشنو وشهداء احد لانه زار البقيع ودع وزار شهداء احد ودعا لهم فصارت هذه شنو سنة